والذين نزل من السماء ما بقدر فانشرنا به بلدة ميت كذلك تخرجون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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأطفاك بالبنين بُشِّرَ بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحرية وهو في الخصام غير مبين